judi uzadi qomar hashem qomar hashem judi uzadi qomar hashem edi shub shub qomar hashem judi uzadi ايه انا علي وفرحه اللي نسعد حالي ميلاد ابو فضل رسم احلامي ومالي ايه هالليله احلى للفرح والبسمه تحلالي لا حلق مر يا شيعتي هنوني بالغالي ها هنوني بالغالي, هنوني بالغالي عمري يغني الى باسم للا باسم عمري وذكري لا هذا قمر هاشم قمر اي يا عباس حماي تضعنا اكرمني الباري انطيت اجود وغبتي وانطيت اغيثاري بعهدي ووعدي يضل لازم يضل لازم بعهدي ووعدي يضل لازم الله الله هاشم يودي وسالتي اسمع في الشعار الاستاذ زياد علي العبندي ميلاد ابو فاضل غدت مزدان دنيايا <تصفيق> اسقل بارك الله بيك اي ميلاد ابو فاضل غدت مزدان دنيايا قران عينه وهالقمر بينسوا وهاي الغايه وبمولدي تتحقق الغايه اسمع لما نبرد بالما تسلمت الرايه ذخري بامر يضل قائم يضل قائم ذخري بامر يضل قائم واصل واصل جو جو يلا انا وصيى الصبح من نورك و عيني ابنائي أغلى من العمر و فديهم سليليه يلا يا زينب و الحسين اصبحوا وعيني تجدين عباس سمي صارمي و عن عيني يلا وافي وكافي وانا العالم وانا العالم وافي وكافي وانا العالم بيت الدعاء بيت الدعاء يلا ها الطاف بعد لا ما اظن تهملني اقداري ابا انت جلالك وكشف انتاري مني ورث كل العزم وتورث اصراي عيني نوب بكربله ويمثل دواري هي راسي قاسي على الظالم على الظالم راسي قاسي على الظالم تفضل تفضل تفضل هدايتكم يلا تفضل بعد بعد جودي وزاده قمر هاشم